أزلت التوراة والإنجيل من قبله دل للناس وأزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ثاقب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 أم الكتاب وأخهم تشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ 119. وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين 121. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعدرة لأولي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 قَالِدِينَا فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا جَنَّت์نَا رَحْمَةً مِّنكَ وَاجْعَلْ لَنَا بَيْنَ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بال.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 114. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 115. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 124. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 125. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى 126. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى 127. سميتها مريم وإني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 124. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار 125. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 124. وما مريم قنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين 125. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يفتصمون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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا قراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله 111. واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 113. فاكتبنا مع الشاهدين 114. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 117. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير 118. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 هذا له والقصص الحقيق وما من إله إلا الله وإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 126. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم 176. ولم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 177. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين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 يا أهل الكتاب ما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب ما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْاقًا نَبِيًّا لَمَا أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُ النَّبِيَّ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 119. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 110. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم 111. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من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 تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردّون بعد إيمانكم كافرين وكيف تكُرون وأنتم تُتلّع عليكم آيات الله وفيكم رسوله وما يَعْتَصِل بالله فقد أُدي إلى صراط مستقيم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 129. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى خفرة من النار فأنقدكم منها 124. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 125. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 إن الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صغر أصابت حوز قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِقَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرٌ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 وَإِذَا خَلَوْا عَدْوُ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِ لَمِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَإِذْ رَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اذْهَبْ مَعَ الطَّائِفَةِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وعتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ كَفِيَكُمْ أَيُّمِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِتَلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ بَل 124. وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين 125. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتقمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز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 117. واتقوا النار التي أعدت للكافرين 118. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 119. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 قَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِي الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يُنَقْلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا 124. وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا 126. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 127. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 128. وسنجزي الشاكرين 129. وكأي من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 113. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين 114. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا 126. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ون الجاهلين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 119. يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 ولو كنت فضا غليظ والقلب لن فضوا من حولك 113. عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 114. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 115. إن ينصركم الله فلا غالب لكم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 نصيبتُم قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عيد أفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين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 119. ولهم عذاب أليم 110. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير 111. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات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 117. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار 118. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم 124. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 125. ربنا وآتنا ما وعدتنا على أسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 117. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 118. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 119. خالدين فيها نزلا من عند الله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 116. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 117. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 118. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون